فأنا تشرفون إن تكفروا فإن الله غري عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فُؤَئَتْ لَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كان قبل وجعل لله آدابا ليضل عن سبيله. قلت متى بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين ارتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئكم أول الألباب أَفَمَنْحَحَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ؟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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 اللهم ازل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية تخشى حر منه جلود الذين يخشون ربهم تخشى حر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين ذلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلِظَّالِمِينَ ذُوكُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ديع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء تشاكسون ورجلاً سلمت برجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عندهم د ربكم تختصمون فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه أليس في جهنم ممولا الكافرين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 أليس الله بعزيز في انتقاب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بمر هل هن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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اَمِتَّنْ خَاضُ مِنْ ذُونِ اللَّهِ سُفَعَا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهِ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 ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أولا أوديته على علم، قد إنما أوديته على علم، بل هي فتنة، ولكن أدرهم لا يعلمون. قد قال هالذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً مَلاَذٌ صَوْنٌ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بقتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حضرت على ما فر ربت في جنب الله وإن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 اعبودوا أيها الجاهلون ولقرءوا حيا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين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 وَنَشَرُوا الذَّاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُبِيًّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ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 حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين